خمسة استمع إلى نطق حرف الياء بالصوائت القصيرة في الكلمات الآتية ي ي ي يصلح نسي مصايف يناير يساهم نية يمارس يد أبيض